السلام يا بارعه يسوع المسيح يا ثابت في يا صوت الانهير سلام لك يا مربينا يا شاهد للمسيح سلام لك يا مربينا يا طاهر وآمين سلام لك يا مربينا ظاهر في الوادي. يا يمين ربي صدق التفسير اسمك في أفوالك